بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين, للمطففين الذين اذا استالوا على الناس يستوفون إذا استانوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو يخسرون وإذا كانوهم أو, يخسرون, وإذا كانوهم أو يخسرون ألا يظن كأنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما وما أدراك ما سجين كتاب مركون كتاب مركون ويل يومئذ للمكذبين ويل يوم إذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به. إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال طير الانولين قال اساطير الانولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا كلا إنهم عرض بهم يومئذ لا محجوبون كلا إنهم عرض بهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لطال الجحيم ثم إنهم لطال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي وما كتاب مركوم كتاب يشهده, يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك, ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ونزاجه من تسني. يشربوا بها المقرّبون عيني يشربوا بها المقربون إن الذين أجرمون كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجر وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِهِ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وَإِذَا هُمْ قَالُوا قَالُوا إِنَّهَا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ سَنَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا من هل كفّار ما كانوا يفعلون سوب الكفار ما كانوا يفعلون